وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اهل الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه